صراط الذين ا الاول وما يحسب الانسان الا ان نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال اي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 فللإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاديرا لا تحرك بي لسانك لتعجل به إن tuhibbunal'adilata wa tadghunal'akhirah wujuhuy yawma idh كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ذَ모 <تزب> الْإِنْسَانُ أَيُتْرَكُ <أن> سُدًى أَمْ يَكُونُ طُفَّةً مِّمَّا من يَئِنَّا ثُمَّ مَا كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى